وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذكم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم ولم توم أنفسكم باتخاذكم لعجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّنَا لَن نُّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّ عَنكُمُ الْغَمَمُ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلوا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقا وقولوا حفظة نرفلكم فطايقكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأزلنا على الذين ظلموا فأزلنا من السماء بما كانوا يخشفون